وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا عن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وضر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام ودلا يذل الله به الكفار يا امه الاسلام بشرى لي طول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فسلرق بيداك الزمان يا امه الاسلام بشرى اشكر واثمن اخواني شيوخ عشائر الدليم وجبور والعبيد وزوبع وخيس وعز وطيب ابطالنا بجهادهم ومطائعهم قصار الجبال واني احمد الله واشكره على بدء تطبيق الشريعه في كثير من اجزاء الكدوله المباركه وبطلبي والالحاح من اهلنا انفسهم ولن اولي مجدك سلم ثم اني يعلم الله رفضت مرارا وتكرارا هذا الامر اعني اماره المسلمين فلم اكن احلم الا ان اكون جنديا في سواد الناس وقاتل من كفر بالله حتى يعبد الله وحده فلن اعود فالتهنئي يا أمتي لذا فقد عقدت العزم على أن لا أقطع أمرا من الأمور إلا بعد مشورتي إخواني وعليه فقد قمنا بتشكيل مجلس شورا موسع لن أشتكي لن أرتغي ذل القلوب وعليه ندعو مبدئيا طائفة من ضباط الجيش العراقي السابق ومن رتبة ملازم إلى رائد الالتحاق بجيش الدولة الاسلاميه بشرط والقيود وبدا يسعى للتفاوض مع شتى الجهات والاطراف بنفسه وعن طريق عملاءه فارسل الينا عن طريق آل سلول قواغيث الجزيره يروم ذلك مدعيا انه قد جلس مع كل الاطراف الا نحن حاشق المنايا وارتدوا بالصمود ما كان يوما خائرا يتسليم كافة القواعد العسكريه لمجاهدي دوله الاسلام وعلى الا لا تتجاوز مده الانسحاب شهر واحدا فقط ونحن من جانبنا سوف نسمح بانسحابكم ان يتم دون ان يتعرض له احد بعبوة او غيرها ننتظر ردكم خلال اسبوعين من تاريخ اعلاننا هذا وحل تترفلوا باسما تشدوا بانحان المنور وتقول عفوا يا رب ونقول لبوش لا تضيع هذه الفرصة التاريخية والتي ستؤمن لكم انسحابا آمنا ترجو وترمق العيون وتقول عفوا يا رفاق وعليه فاننا في هذه الايام المباركه نعلن عن غزوه باسم غزوه الشده على جند الصليب والردة تنتهي مع اخر ايام عيد الاضحى المبارك فشمروا للحرب واروا العدو منكم قوه فكونوا جميعا فان الجميع غالب يا من اله خلد مضى وشر الكرامه بالجهاد يسر مؤسسه الفرقان للانتاج الاعلامي بدوله العراق الاسلاميه ان تقدم كلمه لامير المؤمنين ابي عمر الحسيني القريشي البغدادي حفظه الله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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين امه الاسلام امه الحبيبه لقد عزم رجالك على ان يقيموا للاسلام دولته يحكموا فيها شرعه ويطيعوا فيها امره ويجتمعوا فيها جنده فسكبوا لذلك دماهم من بعد ما ضحوا باموالهم فطلقوا كل شهوه وقاسوا كل شده يطلبون الموت ما ضانه يبتغون النصره والشهاده فجاءت الخطوه المباركه بوضع الاساس المتين لدوله الاسلام ببلاد الرافدين متاسين بسيد الانبياء والمرسلين وها هو البنيان بدا يعلو يراه كل محب وحاقد مما حدا بعدو الله بوش بعد ظهورها المبارك إلى قوله إنهم يهدفون إلى إقامة دولة إسلامية من الصين إلى إسبانيا صدق وهو الكذوب وإني أحمد الله وأشكره أن وفق جنده لهذه الخطوة المباركة والتي كانت باكورة ثمرها اجتماع أكثر من ثلاثة عشر فصيل وجماعة جهادية تحت راية واحدة وذالك بعد اعلانهم الطيب في حلف المطيبين ثم جاءت الثمره الطيبه سريعه ببيعه عشرات الكتائب والاف المقاتلين من اخواننا في جيش المجاهدين والجيش الاسلامي وثوره العشرين وانصار السنه وغيرهم وذلك في الفلوجه والقرمه والعامريه والرمادي والغربيه والطارميه والصينيه وتكريت وسامراء وبعقوبه والعظم ثم في الموصل وكركوك والتلعفر وببغداد الحبيبة وكانت الثمرة الأكيدة والحصاد الأعظم أن يسارع نحو سبعين في المئة من شيوخ عشائر أهل السنة في بلاد الرافدين إلى الدخول في حلف المطيبين ومباركة بيعة دولة الإسلام والمسلمين ولذا أشكر وأثمن أخواني شيوخ عشائر الدليم وجبور والعباد وزعبع وقيس وعزه وطي والجنبيين ولحياليين والمشاهده والدينيه وبني زيد والمجمع وبني شمر وعنزة والصميدع والنعيم وخزرج وبني الهيب والبحيات وبني حمدان والسعدون والغانم والساعده والمعاضيد والكرابله والسلمان والكبايات واني احمد الله واشكره على بدء تطبيق الشريعه في كثير من اجزاء تلك الدوله المباركه وبطلب والاحاح من اهلنا انفسهم فنصبنا لهم القضاة لفض الخصومات الثائره وقطع المنازعات الشاجره وقد مكننا الله من فض نزاعات طالت لاكثر من عقدين من الزمان وازهقت فيها الانفس واقيمت الحدود في كثير من بقاع هذه الدوله الفتيه قال صلى الله عليه وسلم لا حد يقام في الارض خير من ان يمطروا 70 صباحا وذلك بطلب والاحاح من اهلنا انفسهم حتى ان احدهم جاء بكريمته وهذا في العراق شديد وقد حملت من الزنا وقال اقيموا عليها حد الله وجاء اخر معترفا بذلك وتم اقامه الحد عليه بعد صلاه الجمعه وفي مشهد مهيب امام الناس الذين كبروا لانهم ولاول مره في حياتهم يرون حدا لله يقام وبدات التعذيرات الراجعه لاهل الفساد في الارض فقطعنا دابرهم في كثير من المناطق ثم بدانا نضع عمالا للزكاه وجبايه الفيء والصدقات وذلك في اغلب مناطق الدوله الاسلاميه قال تعالى خذ من اموالهم صدقه تظهرهم وتزكيهم بها ومما سبق يتبين عدم صدق من قال انه لا شوكه ولا منعه لنا فان يد الله هي العليا وكلمه المجاهدين هي النافذه في كثير من المناطق باعتراف العدو نفسه حيث قال ان تنظيم القاعده سيطر على الانبار وصارت له شعبيه وما القاعده الا فئه من فئات دوله الاسلام ونحن في نينوى وصلاح الدين مثلا وفي ديالى خير من ذلك اما في بغداد فيعلم القاصي والداني ان ابناء الدوله هم جنود الله الذين صدوا وقطعوا ايادي المجوس الماكره منذ زمن بعيد وما يمنعنا من الاستلام الكامل لزمام الامور الا اسباب ليس هذا موضعها وسيذهبها الله قريبا بحوله وقوته ثم ان يعلم الله رفضت مرارا وتكرارا هذا الأمر أعني إمارة المسلمين فلم أكن أحلم إلا أن أكون جنديا في سواد الناس أقاتل من كفر بالله حتى يعبد الله وحده ولم أكن يوما ما أميرا من أمراء تلك الجماعات لكن الناس اجتمعوا علينا وأبوا أن يتركون وظنوا أن فينا خيرا أسأل الله أن يجعلني خيرا مما يظنون لذا فقد عقدت العزم على ان لا اقطع امرا من الامور الا بعد مشورة اخواني وعليه فقد قمنا بتشكيل مجلس شورا موسع يضم بطياته ثلاثة افراد من كل جماعة التحقت بدولة الاسلام بغض النظر عن عدد جنودها وحجم عملياتها وكذلك ممثلا عن كل عشرة من اصول العشائر الكبرى الى جانب عدد من اهل الخبرة والاختصاص ثم تم تشكيل مجلس شورى مضيق مكون من خمسه اشخاص للبت في الامور الهامه التي تحتاج سرعه في اتخاذ القرار ونسال الله التوفيق والسداد امه الاسلام لقد ذبحنا بسكين القوميه ثم قسمنا بمشرط الوطنيه ثم عدنا لنفرق بدعوه القبليه المزعومه واقيمه الولائم على دعوه الجاهليه امه الاسلام لسنا اليوم بحاجه لمن يذرف الدموع ويؤلف الشعارات اننا اليوم بحاجه الى التضحيات بحاجه لمن سمع قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا فطار عن فراشه ووطئه وذب عن كاهله الجبن والخنوع وامتطى صهوه الجهاد وكان باطنه كظاهره وعليه ندعو مبدئيا طائفه من ضباط الجيش العراقي السابق ومن رتبه ملازم الى رائد للالتحاق بجيش الدولة الاسلاميه بشرط ان يكون المتقدم قد حفظ كحد ادنى ثلاثه اجزاء من القران الكريم ويتجاوز اختبارا في العقيده من قبل الهيئه الشرعيه الموجوده في كل منطقه يتبين كفره بالبعث وطاغوته ونحن بدورنا سوف نوفر له بحول الله المركب والمسكن والراتب المناسب الذي يكفل له حياه كريمه كسائر المجاهدين المنضوين تحت رايه دوله العراق الاسلاميه قال تعالى الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفه امه الاسلام امتي الحبيبه لقد بدا المارد يتهاوى واخذ يبحث عن الفرار وبدأ يسعى للتفاوض مع شتى الجهات والأطراف بنفسه وعن طريق عملائه فأرسل إلينا عن طريق آل سلول طواغيت الجزيرة يروم ذلك مدعيا أنه قد جلس مع كل الأطراف إلا نحن وإليه نقول لسنا من يتفاوض مع من أوغل في دماء أطفالنا وأفاض دموع أمهاتنا ودنس بأقدامه أرضنا وإنما نحن نعلن اليوم عليكم أوامرنا فاقبلوها طائعين صاغرين قبل ندم نأمركم أن تسحبوا قواتكم فورا على أن يكون الانسحاب عن طريق عربات نقل الجلود وطائرات حمل الركاب معهم سلاح الراكب فقط على أن لا يسحبوا أي من المعدات والأسلحة الثقيلة وأن يتم تسليم كافة القواعد العسكرية لمجاهدي دولة الإسلام وعلى الا لا تتجاوز مده الانسحاب شهر واحدا فقط ونحن من جانبنا سوف نسمح لانسحابكم ان يتم دون ان يتعرض له احد بعبوه او غيرها ننتظر ردكم خلال اسبوعين من تاريخ اعلاننا هذا وام الذين يفاوضونكم سرا فقولوا لهم ان يوقف العمل العسكري شهر واحده ولو في محافظه واحده ان كانوا صادقين في دعواهم انهم سواد المجاهدين وارباب المقاومه وانظروا النتائج حينها ستعلمون ايها الاغبياء انكم تفاوضون جبناء كذابين مثلكم ونقول لبوش لا تضيع هذه الفرصه التاريخيه والتي ستؤمن لك انسحابا امنا كما ضيعت فرصه الهدنه التي عرضها عليك شيخ المجاهدين اسامه ابن لادن حفظه الله وإني أحذرك أن تقودك حماقتك المعهودة إلى إقامة المزيد من المجازر في الأبرياء والمساكين من الأطفال والنساء وإياك أن تزيد البركان نارا فإن ذلك أنجى لك وأنجع قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد امه الجهاد نحن في ايام الله العمل الصالح فيها مضاعف قال صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر وانها لنفحات ربنا فتعرضوا لها وان ابواب الجنه قد فتحت فعجلوا لوجهها واننا لنجد ريح الجنه في بارود مدافعنا فلا يفوتنكم عبيرها وان تاج العزه قد لبسه المجاهدون فلا تحرموا انفسكم من شرفه وعليه فاننا في هذه الايام المباركه نعلن عن غزوه باسم غزوه الشده على جند الصليب ورده تنتهي مع اخر ايام عيد الاضحى المبارك فشمروا للحرب واروا العدو منكم قوه وكونوا جميعا فان الجميع غالب واقل من الخلاف على امرايكم وليكن شعار كل مجاهد فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا الا نفسك وحرض المؤمنين واستحضروا قول الله تعالى الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم وابشروا بنصر من الله قادم لا محاله فوعد الله حق وتوكلوا على الله الواحد الاحد الجبار القوي ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره وتذكروا قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم واعلموا أن لكم أخوة سبقوكم على هذا الدرب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أخوكم أبو عمر الحسيني القريشي البغدادي في يوم الجمعة الثاني من شأر ذي الحجة لعام سبع وعشرين واربعمائة والف